هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الأمور سَلْبَنِ إِسْرَائِيلَ كَمَا تَيْنَاهُمْ مِنَ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأس والضرر وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ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 والفتنة أكبر من القتل ولا يزادون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذاب فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تَقَهَّرُم فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ حَرْثَكُمْ أَنَّ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 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمُ أَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم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 وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَاخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ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 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَوَّلَ مَنَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ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 ذَلِكَ يُوْعَرُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمُ أَذْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَإِنَ رَدْتُمُ أَنْ تَسْتَرْبِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٍ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واثنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خَفَتُمْ فَرِجَالٌ عُرُقْبَانَ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 فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِيهِ أُنْسِهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم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 ألم تَرَ إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إن له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 قالوا وما لنا أنلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولواإلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 لَإِنَّ اللَّهَ اصطفاه عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَصْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْنِ وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم و بقية مما ترك آلموسى و آله هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا آيات إن كنتم تؤمنون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 فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيبه فشربوا منه إلا قليلا منهم